والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البلوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً